وَإِلَٰهُ تَمُدُّ أَقَاوِمَ صَالِحًا وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ 117. إن ربي قريب مجيب 118. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا 119. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آبا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 قل في ارض فذروها تقل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ان فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقالت 114. وفتعوا في داركم ثلاثة ذَلِكَ ذلك وعد غير مكذوب 115. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن 111. إن ربك هو القوي العزيز 112. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين 113. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا 111. ألا بعدا لثمود 112. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما 113. قال سلام فما لبث أن جاء 114. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة 115. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوف فَوُضِحَ لَهُ كَتَبَ الشَّرْعَ نَاهِ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ قَالَ يَا وَيْلَتَا أأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَطْني شَيْخًا 112. إن هذا لشيء عجيب 113. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد 117. ذَهَبَ عَن عن إبراهيم مرا وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط 118. إن إبراهيم لحليم 114. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصير 115. وجاءه قومه رعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهن اطهرهن لكم فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفه 117. اتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد 118. قالوا لقد علمت ما مِنْ في وَإِنَّكَ من حق وإنك لتعلم ما نريد 117. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد 118. قالوا يا لوق إنا رسل ربك لن يصلوا فَأَنْسِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَنْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا مُرَآتَك إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحَ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ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 مولى مين ببعيد